والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي أجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه لأنه لا يملك الاضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه قول المعلف رحمه الله تعالى ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره هذا الكلام تابع للكلام السابق في الصلح في ما ليس بمال وتقدم لنا انواع من الصلح في ما ليس بمال في دية العمد وفي حفر القناه واجراء الماء في السطوح ونحو ذلك والآن في من يريد إجراء ما له على أرض جارح فلا يخلو من حالين إن كان على الجار مالك الأرض ضرر فلا يجرى الماء إلا بإذنه ولا يجبر على هذا لوجود الضرر عليه ولا يزال الضرر عن صاحب الماء بالإضرار بصاحب الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للإنسان أن ينتفع بشيء على غيره ضرر منه إلا برضاه فإذا كان على صاحب الأرض ضرر فلا يجرى الماء على أرضه إلا بموافقته فإن وافق وتحمل الضرر من أجل الإحسان إلى أخيه المسلم من أجل الإحسان على جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والله جل وعلا يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب وصى به تعالى فإذا قال المرء أنا أتحمل الضرر من أجل نفع جاري فذلك خير وحسن وأما إذا قال لا أتحمل الضرر من أجل الإحسان إلى جاري لو لم يكن علي ضرر ما امتنعت لكن يكون علي ضرر وينتفع هو بذلك لا أنا لا أقبل الضرر على نفسي فلا يجبر لم يجز إلا بإذنه لا يجبر على هذا بخلاف الحالة الثانية التي ستاتينا إن شاء الله إذا لم يكن على الجار ضرر والآخر مضطر فإن الماء يجرى مع أرض الجار نعم وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لما تقدم والثانية يجوز لما روي أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه فقال له عمر لم تمنع جارك مما ينفعه ولا يضرك تشربه اولا واخرا فقال له محمد لا والله فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل رواه سعيد بن منصور ولأنه, ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستغلال بحائطه وإن لم يكن على الجار ضرر والآخر منتفع بإجراء الماء في أرض جارح ومضطر لهذا وصاحب الأرض لا ضرر عليه لأن الأرض واسعة وسيكون مجرى الخليج أو الساقي أو المواصير في أرض بياض لا ضرر فيها على المالك ولا يتضرر في هذا الإجراء بشيء ففي المسألة روايتان إحداهما تقول لا يجوز إلا بموافقته لما لأن هذا ملك الغير وملك الغير لا يجوز الانتفاع به إلا بطيب خاطر منه الرواية الثانية تقول ما دام أن صاحب الماء مضطر لإجراء ماءه وصاحب الأرض لا ضرر عليه فنقول يتضرر ما يتضرر ما عليه ضرر فيجرى حينئذ لما لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر وألزم محمد بن مسلمة لما امتنع من مرور الماء من جاره إلى أرض الجار ألزمه وأجبره فالضحاك ابن خليفة ساق خليجا من العريض العريض وادي ومكان معروف في المدينة ساقه فوصل إلى حد أرض محمد بن مسلمة ومنها يتعدى إلى أرض الضحاك ابن خليفة صاحب الخليج قال محمد بن مسلمة ما يمر الخليج هذا بارضي فرجع الضحاك إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين مشتكيا فدعا عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة وقال لما امتنعت أنت تشرب الماء داخل وخارج يعني يمر بأرضك وتستفيد منه ممكن أن تغلس عليه ممكن أن تستفيد قال والله لا يمر يقوله محمد بن مسلمة كأنه حصل بينه وبين صاحب الخليج مشاحة وظن أن المسألة فيها خيار <تصفيق> فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله ليمرن ولو على بطنك لأن أخاك مضطر فقال سمعا وطاعا لامير المؤمنين ما دام المسألة عزم وإجبار فما يسعه أن يمتنع عما ألزمه به عمر رضي الله عنه وحلف الأول بناء على أنه يملك هذا الشيء فرأى عمر رضي الله عنه ضرورة الضحاك وعدم ضرر محمد بن مسلمة فأقسم والله ليمرن ولو على بطنك يجبرك فقال سمعا وطاعة لأمير المؤمنين فمر فالرواية الأولى تقول لا يمر إلا باختياره ورضاه لأنه لا يجوز للمسلم الانتفاع بمال الغير الا بموافقته الروايه الثانيه تقول مثلا ما دام ان فيه ضرر على صاحب الماء ما يملك ولا يستطيع ان يمر به الا مع هذا الطريق وصاحب الارض لا ضرر عليه لانه لو كان عليه ضرر ما ازلنا الضرر بالضرر ما نزيل ضرر صاحب الماء بالإضرار بصاحب الأرض فصاحب الأرض لا ضرر عليه فيلزمه الحاكم بذلك فصل قال فهو فأشبه الاستغلال بحائطه شخص يريد ان يقف تحت ظل جدار فلا يملك صاحب الدار يقول لا تقف في ظلال داري لا ظلال الدار مباح شخص يريد ان يوقف سيارته في ظلال جدار جاره والجار ليس عليه ضرر من وقوف السياره وإلا اذا كان عليه ضرر من وقوف السياره فلا يلزم وهذا محتاج إلى الوقوف بالظل فوقف فلا يمنعه صاحب الدار وصاحب الجدار من أن يوقف سيارته في ظلال جداره لأنه لا ضرر عليه وهذا في الشارع مباح لكل من أراد الانتفاع به فصل ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا هو الروشا على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو المستولي على هباء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز كالبناء في أرض الطريق فصل ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن الجناح والروشن اشبه ما يكون بالبلكونه التي مثبته بالجدار وهي طالعه خارجه في الشارع على اطراف خشب مدفونه في الحائط ولا سابات السابات هو الظل المجعول بين الجدارين فوق الشارع على أعمدة من داره هو وعلى أعمدة بحذاء جدار جاره فيسقف الشارع أشبه ما يكون بالجسر فوق الطريق الذي تمر به السيارات وهذا جسر قد يكون المنتفع به صاحب البيت الأيمن أو المنتفع به صاحب البيت الأيسر أو يكون مقسوم بين البيتين لا يجوز مثل هذا لأن في هذا إضرار بالناس فالساباط يمنع المار مثلا الذي معه شيء مرتفع والروشا قد يعكر ويضايق في المرور قد يكون طالع على الشارع مثلا فيمر المرء بسيارته او ببعيرها او كذا وعليه حمل واسع فيصطدم بهذه البلكونة ونحوها وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين يعني اخذ هواء الطريق كله عرض الطريق لا طول الطريق عرضه فيحجب الهوى عن عرض الطريق ويكون على عمودين على اعمدة من الجدار الايمن وعامدة في الجدار الايسر ويكون بينهما لانه بناء في ملك الغير في ملك غيره لانه ما يملك الانسان ان يبني في الشارع ولا ان يضايق الشارع لان الشارع ملك للماره عموما ملك لكل من ينتفع بهذا فلا يحجر انتفاعه لشخص او شخصين ولا ميزاب ولا يبني. ولا ميزابا يعني لا يضع ميزاب يضايق الماره الميزابا لا ينزل معه ماء مع المطر وماء الغسيل ونحو ذلك ما يضعه على الشارع العام فيضايق الناس لأنه قد يمر المار والميزاب يصب فيلوث المار. نعم. ولا يبني فيها دكة لذلك ولا يبني فيها دكة يعني في الشارع يكون مثلا بجوار الباب يضع مكان مرتفع ويضع فيه حواجز يجلس فيها مثلا هو وصحبه يأخذ نصف الطريق أو ربع الطريق يرفعه قليلا ويجلس فيها ويضع فيه كراسي ونحو ذلك هذا لا يجوز لأنه فيه مضارة ومضايقة على الماره نعم ولأنه يضر بالمار اشبه بناء بيت اشبه بناء بيت مثل لو جاء إلى الشارع الوسيع مثلا وبنى في ناحية منه غرفة وقال الشارع فسيح وسيع وأنا أنتفع بهذا هل يجوز له ذلك لا نعم ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر المسلمين قال لا يباح له هذا حتى ولو بإذن الإمام أو نائبه نائب الإمام مثلا من ينيبه الإمام مثل البلدية ونحوها مثلا قال ما يجوز ولو أذنت لأن البلدية ما تملك أن تضر بالناس الآخرين تملك تعطيه من الأراضي التي تحت يدها لكن الشارع العام ليس للبلديه ولا لغيرها وانما هو لعموم المسلمين البلديه مثلا ما تملك ان تقول ضع عليه جسر او ضع عليه كذا او ضع عليه دكه او احجز ربع الشارع مجلس لك ولمن يعز عليك لا قال ولو باذن الامام لا يصح ولا يباح ذلك باذن الامام لانه ليس له الاذن فيما يضر المسلمين الامام يرعى مصالح المسلمين ويدافع الضرر عنهم ويكون نائبا عنهم فيما فيه خير لهم ونائبا عنهم فيما عليهم مضره فيه فيمنع الضرر ويجلب الخير لكن ما يملك ان يعطي شخصا اخر شيئا ما يضر بالاخرين فينفع اقواما بمضره اخرين هذا لا يجوز وليس من رعايه المصالح لان الامام مهمته رعايه مصالح المسلمين نعم. وسواء أضر في الحال او لم يضر لان هذا يراد للدوام حتى وان لم يضر هذا الذي يضع الساباط او الدكه او الروشن ما يضر بالاخرين الان يقول ما في ضرر لكن ما يدرى ماذا يكون في المستقبل وهذا الشيء يوضع يراد به الاستمرار فلا يملك الامام ولا نائبه بان يضر بالاخرين ولو على حساب المستقبل لو لم يكن فيه ضرر بالوقت الحاضر لكن فيه ضرر في المستقبل ما يوافق على هذا نعم. لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس وقال ابن عقيل من عمة الحنابلة رحمهم الله يجوز إذا كان هذا بإذن الإمام أو بإذن من فوض الإمام الأمر إليه كالبلدية مثلا أو الأمانة فيما لا ضرر فيه أما إذا كان في ضرر فلا يأذن لا الإمام ولا غيره أما إذا كان الشيء لا ضرر فيه وفيه مصلحة لهذا قال له يقول ابن عقيل رحمه الله له أن ياذن في ذلك من أجل المصلحة لأن الإمام ينظر في الشيء الذي لا ضرر فيه وينتفع فيه الآخرون فانتفاع بعضهم حسن ما دام أنه لا ضرر وأما في حال وجود الضرر فإنه لا يملك قال فجرى مجرى إذنه في الجلوس الإمام يأذن في الجلوس عند الباب مثلا بخيث لا يكون فيه ضرر على الآخرين يأذن في الجلوس للباعة يعني مثلا يأذن لهم في أن يعرضوا بضاعتهم على جنبتي الشارع مثلا يسمح لهم بهذا لأن في هذا مصلحه لهم وليس فيها ضرر على الآخرين ومن أص... مصلحة البائع والمشتري أن تكون السلعة معروضة فقال إن الإذن في مثل هذه الأشياء عند الحاجة إليها إذا لم يكن هناك ضرر أشبه ما تكون في الإذن بالجلوس نعم. فصل ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا ضرب غيره نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم ولا يجوز أن يفعل المرء هذا في ملك إنسان إذا كان جداره مثلا على حد ملك الغير للغير حوش ملاصق ببيته ما يسمح له أن يخرج برنده مثلا على ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه ولا درب غير نافذ درب سكة استخرجها المتجاورون هؤلاء من ملكهم وجعلوها مسلك لهم ينتفعون بهذه السكة لا يجوز لاحدهم مثلا ان يضع فيها شيئا من هذه الاشياء لا روشا ولا ساباط ولا ميزاب ولا شيء ما الا باذنهم اذا اذنوا فلا باس لكن يضع فيها ميزاب يقول لا يا اخي اذا وضعت الميزاب على هذه السكه الضيقه دخل الماء الى بيوتنا ما يمكن إذا وضعت روشا أو دكة أو نحو ذلك ضايقتنا لا لان لأن هذه السكة موضوعه للعبور والمرور منها فإذا وضعت فيها شيئا ما عرقل المرة فلا يؤذن له في هذا إلا بإذن أهله إذا أذنوا أو كانوا راضين ومتصالحين على أن كل واحد يفتح باب أو يضع ميزاب الذي يجري معه الماء والسيل والمطر مثلا أو يضع بلكونة أو نحو ذلك في هذا فلا بأس ما دام تراضوا في هذا ولا يقول هذا شارع وأنا أملك أضع فيه بلكونة أو أضع فيه دكة أو نحو ذلك لا شارع خاص ما تملك إلا بإذنهم فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار فإن صالحه المالك المالك مثلا قال لا بأس ضع بلكون على الحوش ما عندي مانع او اهل الدرب الصغير مثلا قالوا لا بأس ضع ميزاب وضع كذا وضع كذا لكن يا اخي هذا علينا فيه ضرر لكن نتحمل الضرر اذا دفعت مبلغ ادفع لنا خمسة الاف ريال مثلا ونأذل لك في ان تضع دكة او تضع ميزاب او تضع روشا أو شيئا من هذا ولا يملك وإنما يكون باقيا ما بقي هذا البناء وإلا فلا يملك ما تحته لأنه لا يدخل تبعه فهو انتفع بالهوى فلا يملك القرار الأرض قرار الأرض مثلا قال أنا أترك هذا حوش فأنت ضع في بلكونة ما عندي مانع فهل يملك ما تحت البلكونة؟ لا ما يملكه وهل يملك أن صاحب الحوش أن يصلح معه يقول ضع بلكونة لكن أعطني مقابل هذا خمسة الاف هل يجوز هذا؟ نعم يجوز لأنه يملك هذا بدون شيء فيجوز له أن يبيعه أو أن يصلح معه والمعلب رحمه الله تعالى أورده على أساس هذا على أساس الصلح الصلح مع صاحب الملك في أن يضع بلكونه أو روشا أو سابات أو الصلح مع أهل الدرب الدرب الضيق الصغير مثلا غير النافذ ما يسمى بالسد يعني المسدود آخره قالوا نسمح لك أن تضع فيه كذا أي, أي شيء من الانتفاعات لكن تعطينا خمسة آلاف لأنه في حاجة إلى رفعه رفع هذا الطريق أو في حاجة إلى أن نحفر بئر أو بالوعة تحته لاجل تبتلع الماء فعطنا خمسة آلاف وضع هذا الشيء الذي تستفيد منه فيجود لهم أن يصطلحوا معه على العوض. وقال القاضي لا يصح الصلح على الجناح والصاباق لأنه بيع للهواء دون القرار وقال القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله لا يجوز الصلح عن الجناح والسابات لأنها بيع للهواء دون القرار يقول لا يجوز الصلح بأن يصلحوا معه على أن يضع سابات شيء يسد الطريق بمثابه روشا فوق او يضع بلكونه او شيء من هذا قال لأن هذا ليس بيعا للارض وانما هو بيع للهوى للقرار فوق وهذا لا يسوق اما ان يبيعه مع ما تحته او لا يملك بيعه والقول الاول او لا والله اعلم لأن الآخر المشتري أو المصالح ينتفع بهذا الشيء ولا يحرم الآخرون من الاستفادة مما وضع له كان يضع ساباط مثلا يكون مكان غرفته ضيقة لفوق فيمدها على هذا الشارع الضيق الصغير ينتفع بهذا ويدفع لهم مقابل ذلك شيء ينتفعون به في مصلحة الطريق والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومعروف موضوع الهوى والقرار الهوى ما كان فوق والقرار الأرض أرض سطحية الأرض وأرض يعني أنه إذا باع القرار مع الهوى فهذا سايف وإذا باع الهوى بدون القرار فهذا على رأي القاضي أبي علاء يقول لا يسوق. يقول السائل قدمت من اليمن وأحرمت من الميقات وتفطو سبعة أشواط ولكنني سعيت بين الصفا والمروه أربعة عشر شوطا سعيك أربعة عشر سوطا شوطا هذا ما ينبغي لك ويعتبر من نوع العبث وعدم الاهتمام بالعبادة وإنما الواجب على المسلم أن يعبد الله جل وعلا على بصيره يسأل عما يجب عليه إذا كان لا يعلم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وسعيك صحيح إن شاء الله وعمرتك صحيحة لكن ما ينبغي لك أن تفعل مثل هذا الفعل؟ لا في العمرة ولا في الحج ولا في الصلاة ولا في الزكاة الا على بصيرة فما يجوز للمسلم مثلا ان يتخبط في صلاته ويقول هذا حد معرفتي او يتخبط في زكاته يزكي شيئا لا تجب فيه الزكاة ويمنع الزكاة من شيء تجب فيه الزكاة ويقول هذا حد معرفتي لا مطلوب من كل مسلم أن يعبد الله على بصيرة وهناك أشياء قد يعذر المسلم في الجهل بها لأنها خفية وقد لا يدركها إلا أهل العلم لكن مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها من شعائر الإسلام الظاهرة البينة يجب على المسلم أن يعلمها ويتعلمها